سلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله فعلا في دعاني نوعها هيدو هنكبل ناضعنا صدحنا سورة الثوء آخر القرآن فإن شاء الله سدحنا سورة الثوء مكة وياه مكة سورة دوري سورة الإخلاص فضل قادم فربنيها القرآن قول نبا فضل بذن. لكن هو التوحيط خالص وما هو التوحيط وهو الموقف لبنيها بنيني. لولا محمد عليه سلامة والسلام كعج شيئا. سورة القرآن نادحينك وأغرينا. سحاب ذو حيل عذويا رسا. سورة القرآن صبح ملود مل. وقول ولا أحد باق في لب الصبح ملود ومل. القرآن وسورة القرآن. الله يشمرك الصورة بعد الصلاة saddahna suradadan ba laa ghareeya oo inteelu waa tii markii la fiisay xanabi qas ka نبي الله محمد بن وحيه قرئت في أمثاله وحيله جبلة أبتيه إلهها جبلة أبتيه من ذهب ما في ذنبه سمي سينياء إياه البهيمة تدان كأعشي سنيج إلهه مركل إلهه لكنه أكثر سمي سينياء سير فكان نبي الله محمد بن وحيه إلهها جأت شيء جيسوا أبتيه صورتنا سورة نالوا الله سبحانه وتعالى مركل إلهه محيوياه هو الله عز وجل قاسناه قوله بال أبترتي أي ويديه وحلقه هو الله أحد مركا حديث سبب النزول قال فأبترتي أي هو أحد الله بقولنا خانيا هو الله, ودي الله ويه. أحد الله وي خبر بعد خبر حديث قالنا وضمير شعني هو شعني جراه حوله ما هي الله أحد الله الله أحد وي سيداتنا بقى تهباني قيدنا أشياء البالي مني لفل أحد وعلى اللقاء همزلتها في ووبي كثمت وحد بؤها مركهن وحد ودبا همزله وقلبية احد بالي فذا مركه هي الله وحانه الله استعمال المال احد وحاكله نفي لو استعماله عامه نفي لأحده لا لو استعماله ما من احده يويفر ابنينه قراء كوي كتلة عرب كا همزلت أحد كافة نفيقا لو استعماله و أسماء النفيق اللازمتها همزدي سوى أصل كان الله خاص في إثباتك لو استعماله همزدي سوى بكاتمت بالمركب مجعل أحده وحان الله اللهم استعماله واحد للمد ما هو واحد يقول تروا كسولوبي تروا كس واحد وحيطة بلو لكن كان الله خاص سورة ملكة وحيث المامي سالتوحيد خالفة الله ملكة سفة أمه الرئيسية الله لك الشيء والله هو أحد دوننا ملكة نبقى بحالي هو شأن الجرائي الله أحد دوننا ملكة وملكة هو دون الضمير الثاني ومبتدى لنا جملة الله أحد دوننا وخبرك هو لي وحولي واحد رابطة ليلانا أمضى هنا <تصفيق> حديثة بنجولك لأيانا إلهي أعطيك إلهي إنه هو الله ما هذا الشعر يعني كله قلوه النبي الله محمد ومعه الله تتكوه ورميسو هو شعر يعمر كجراء وحكا لما هي الله أل أحد كله الله أل أسمده كاللو باها يحيوه كاللو تيرتدون سمدت معاني باديم المسود اليه سمت واقال بمعنى مسؤوله المسود إليه كأمور حوايس لوغتي سنهن mark sida la yadaan waxa soo gelysan inuu sayidi أو oo maal iyo qabooriyaal oo ramal waxa la wixii fooda baa soo gelye ila kan loo baahanyaan isagu baahane in keti مرك تفسيق و لم يرد وحمد الله سبحانه وتعالى ولم يل لمن أرد لمرك تام عن هذا وحوي عن هذا سداسا وحمد لمن أرد للا الله نحيا الله يمكوي ولم يفون أمسوا أماؤه له ألي يكون يكنت خبرك دا حد انت نغون ايتها الدرسون بعركا ولم يكن امها له أحد أحد احد كفؤا يغرك مما انه فك امها مركا سا خيبه يا ولد يا الله من سبحانه وتعالى وكحديث القدس وها بني آدم وي عاين وي ديه وي غبن بورتين مركا وخا كميدا وخيادها بينتها وخا كميدا في مركي وراء اوره أقلّر يعذبنا وحوي الصاحب ولد بولية بعيد عنه وإذا بدره ماك الله سبحانه وتعالى وخبركم يوح الديني يوح النوع يوح ما إلا باوجع من ذمك لا إيش لك مثله الشيء هو الصميع العليم ماك صورة الإخلاص إلى أذى ذي أغرد كذى يكلقن كذى من عاند يذلني وحسي عند سين صورة الفلك يذل وحوي وصورة مكيا ماك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هو اليهود و هو حافظ جميعا يهود يحيي لنا و حدث و قادر نبيه انشاء الله خش الله يستطيع خمام مركه انشاء الله يستطيع و قادره عن الناس و قادره بيضان وليد بنه أعصم بن وليد الليله أعصم بن وليد بو بي و ساحرة يهود مركب وحل السمائي سحر نبي بو سحر نظر المركز سحر في مقبن لكنه حقوق اسمه سيسا يقول علي ما لديه تمنى بقول شي فه يألّبا منك إيمادين ونحن نحاها يحقوب قايا والسحر وحاق يالغو السحر وحاق يالغو السحر في مسلم ومصادف في مسلم ومصادف وجفط طلعة ذكر تعتقى عرفة في دين أو دان يعني مشتقوا حوي وشال مسدد ونواتيمه هاشغله سو قادو يا سمير فوب هذا سمير فوب هذا كوبكوتيره و هو ديه خدي اي 19 غونتينو لا غونتين اربد halkii bay harfiyoonu bihiisa aad noqdo inaad noqdo xalkuma dad oo soo saareen mana markii korkiisa somankana ayadoo ama labada suuradood baa nabiga leeyahay taa Allah kumaga gal talayay markaa markii markii uu hal aayada qur'aanka بالصحيح كما ذكر كل شيء دبلي مركش رفع فين ما ينضرب الله هذا ذنب لم يكف عليه كنا إنسا كنتم علي ما يصير عليه سد كوفي طبعا كان الله ضال سورة هودي أغربو سورة يوسف الله يقول على البر بالفناء مركو حاكلوا النذيرية كتبه way la tartaan koob mu khallaga maqla labada suurado quraanka kamid ma hayo wax loo caaso wala maqlay ee waxaas wax loo kala jira labigu waa lugu surad digi yimud wa quraanana qribu dinabigu adif mutawatirah laakiin waxa ay roo ala qadra ay kara abdullah marka waxaan soo يعني سعادة قسوة قاري مركز دمانه وقال نقضى الليل مركز صورة ده له أنه عاوي وقال نقضى سيحدان قل وحاكنا نبي الله أعوده حالما جنجلي برب الفلق وبرجة أمواد الله أما, أما استيقى وبرجة رب جيد سمعي يفبقه هذا المجنجلي من شر الماشي الشرت بعد كما جنجلي خلقه وابوري جودهان جارهان ومن شر غاسق من شر حابين شركة بان كنما تقالي غاسطوا إذا وقبوا ملكوا بان مدو رادوا ومن شر النطافات سواحرتها ساحرين تطفتها في العقادة من كمها قد تطفتها شركوا ذا سابقا جميعا مالك سورة ذلك يتردح شيء با الله اللهم قمت بان قلينا هل تفكالي انا اللهم قلوا برابيل فان صدق صفا على القوم من قبل خالصين شيء ذلك الدين هذا كم وسواك تقدم والدين وإياه مركصدق صفا على اللي من قبل وأنا هالكل يوم حلم من قبل تاهر أنا خالص صفا شيء مركو ما خلق ووجودهان جارهان هذي هذيك خدت ستة فلان هذيك هو وقت انت واذاك بسهر مدفانا يوم ختر تسابة قني يجي يوح والبي صحيح كساعرا لذي هذيك يتوق وقالي هذيك بكثاء ليسا وغسر النفاثات في العقد واسح كويان وخطط فده ماركة بالمثل ماركة لا اسخطط فالي ضغيره أما اللي اسخطط فده قرآن الكريم كان يصلق النبي يا اسماء الله ماركة لا اسخطط فالي واسح كذا النبي قلت تعليمي له وأقول وأقول فجرا عن روف لحن عن روف الغدر وأحمد عباد ثمله بق القرآن لسوا غني وقيل ولم يكى لقنيني ثلاث عاد قلدي الصحابة لحن أيكو أجري تدماشير أيكو أجري ووبلشير عري بكسر قاتن عري جو حيل دينه حاله ليه يكاله كما ورثنا جرا نبي الإسلام النبي أبو waa lugo akhriyo waa lugo turiyo waa lugo taxaliilay waxaan la ogalay dalam sabae ku gisi waxyaabaha yaruud laga soo naqayay in wax lugo turfo sixirka imma kale waxaan arkay ee واحد wax sidaas oo kale wax lagu aqriyo lama tabo tufid wa mid bannis laan roo naxro sheeg oo dadka lagu aqreeyo marka si xigto weeyo kida waxa la sheegay kul waxa ila a'udhu xamna yunkul yaa bil khalqi wa bariga wa isteen ka khalq wa wa bariga isteen tiisa weeyaan guddi allah ku من شر ما شيء شر كبير كمل من جلي خلقه والله أبو رجودهن وحولوا يعني هذي شو في شرها أرنبان كمل من جلي سجارة ومن شر غاسقين هبئن كملوا ويسان كمل من جلي من شر الليلون سبب الموصوف محيطون عليها من شر الليل إن هبئن شر كبير كمل من جلي غاسقين أمدوا فلا غضب عن وسلا إذا وقعوا منكم دم ومن شر النفاطات قوة تطفى من شر الثواهر الثاحرين فشرك هذا كاما قالي النفاطات تطفى في العقبة قلت بها قلت بها قلت بها قلت بها فهي حارف سوق هذا ليوحل منه لأنه قلت بنتا وحباكو ومن شر حاسد حاسد شرك بها من قال إذا حسد مركو حسد إذا حسد معناه دوحواني مركو في علها وحسد في أغلقها دوحواني حاسد وقلب دونك حاسد وانا واحد باتا غيثني في شرمل ما تيلا حسد عنيد وحا اذا فعلن حسدا وان وقفي ضف الا اني اليه حسي حسد وحكيما لا يقف الا اني اني ونعماتي الى كنثي دولي مركا شو حسد كي يا وحو نباتو غيثنا يا نسم عبدك خمينه وحا كارو اليالي. في يساق على هذا البالين، بحاج النعمة ونفكرنا، ونفكر نحسن يا هو الله شيء، أضغف كانوا حأصي يعني، يكذا قلت هي حاسكوا، وحوي وقيل نبجل يأكل الحسنات، كما يأكل النار الحطب، قل يهو أما حاب ذبقو وحابضعونه يحسكوا حثلاثون أما توعدني حاسكوا المؤمن يغضب. والفاسق يحسه قب كان ممتي سوا كمشو كمشو عليه لا شيء كمشو اللي هو وينار أدهم الله لكن حاسدين تي نعم الله ضابع وترم إلى الله يفسر لنا والله حكم كيسه بعثمان منا ومن شريعة المركوحة اللي هذه عربة حالنا حاسد كنوالا نفريي لكن نفاساتي لا والو معرفين حاسد وحاوي يا كل حاسد اودن شرمل قاشق اودن شرمل واقف كامل وانا في المركا كل و معرفو وحاوي افرادودي اودن ساحر و وحاوي ومجنون سوره الناس هي سوره لوغ دميسه يدينو و امرت فيه ما شقني بسوله دي و هذه لم تهي سورة الو بيهي لم تهي تنزلتها لما عنتها و الله لكم قال أولا سبحانه وتعالى تعد الصلاة مع الأخرى ومالك الله سبحانه مع الأخرى سيدي دبوها اللي هو برب الناس ربك الناس داتك إله الناس داتك من شر الوسواس وسوافيه من شايبال شر الشيطان با شي قالو سواثي وسوافيه الخناسي او قفره مركي ذيك الله وا دونكو هذا غبانان مركي ذيك غا قافي لو كنوا و صوبحين مركا صدرختي فواحد يعني خرب الناس قال له ذاتك ابو نقالين ايوا ذاتك ابو ري ورربي وا خربيع نقالين ملك الناس شنو قال له ذاتك اسكلها اي كوتترس يغوا إله الناس و إله أي دتق عارضين صرحت في كل شيء الله يذخا بوريه شربيه الله يذخل هاي كتشرفي الله يذكو أي عارضين إلا المركي الله لو هنني كدي و إيمان الوسواس كحد ودا لكرنبا واسميون حاويا مووسوس بين لمتها وسواسيه اسم, اسم فاعل و كلو الوسواس هذه اللي قالوا مسكر هو حين قلنا هذه الوسواس الى من تشغل الوساوس وصواتك الشرقية تلك وصواتك اللبتية من, من شر الوصوات وهو وصواتيه هو الشيطان ونحن لأعجوحا نقول رب الناس ذاتك رب بي فيه أو ريئي ملك الناس ذاتك مليجي لها إسكالها يكون تصرفه الناس ذاتك معبود كي فيه من شر الشيطان يشير من شر الوصواتي ووصواتيه الخناس waxaad nagu sidoo sheegay calaynta iyo shaydaanku digga dadka ugu dhex jiraa digi soo la socdaa ta macnaheedu waa wax ina fahm karo hadda ee xididada korantada arko marka shaydaanku sidaas oo kale uu dadka u dhex socdaa marka marku yu مركو قفل بيكيو الله حسوسنا دي ديفو جبنا يا ديفو جو سنا ياهم من الذي شيطان فيه يوسوس وسواصينه في سدوري الناس ده كقوله كيسه من الجنة والناس من الجنة والناس لو حبايانه صحيح وسواصية شيطان الجنة بقال ويديه مرول شيدان ككلاب كده يير بالله من الشيطان رجيم الله الله ثاني هذيك قلم قوم بغضه كسب أفضله علبة قارب وح الكعبة يعني يعني ذات كلا من الجن يتون ناسه استيظهر أخفيع عن الذي شيدان كيوسوس وسواسيه في صدور الناس ذات قلوب سو من الجن يتون والله سبحانه وتعالى علم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى